وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافِلَةُ أَمْدِيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إنني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثمانية حجج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 وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين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 سَاءَلُونَ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ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 من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أَفَلَا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا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 أو لم يعلم أن الله قد أهلك من مِنَ من القرون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة؟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 ك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه